قد تجد أنه من السهل العثور على الفكاهة في لحظات الحياة المضحكة، لكن القدرة على الضحك على نفسك ليست دائما بهذه السهولة.